129. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن آمَنُوا آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم كَفَرُوا كفروا فضرب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 صُرْقُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 مَارِيَةَ إِنَّ شَدَّ مَوْتًا مِنْ قَرْيَتِكِ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُمْ أَغْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَصْرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سوء عمله زلين مصفا ولهم فيها من كل الثمرات وموفره من ربهم كمن هو خالد في Altyazı وَيُرِيدُ لِبَثِّ رَحْمَةٍ بِكَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ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 أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون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 ذلكم لانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم <تصفيق> لا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ رسولا من بعد ما تبين له الهدى لن يضر wa Allah lahum fala taynu wa فَأَلْوِ وَيُخْرِجُ الْأَضَانَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لَن تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ والله